119. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا مَا ما علوا تتبيرا 110. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم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 119. كيف فضلنا بعضهم على بعض 110. اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما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 شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفطهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا 119. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 111. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض 112. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 113. وآتينا داود زبورا 114. قل ادعوا يَمْلِكُونَ كَشْفَ من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 nie إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا do فَرَقْنَاهُ co عَلَى النَّاسِ w tej chwili. Nie قُلْ wątpliwości بِهِ أَوْ لَا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ إذا يتلى عليهم